الشمالي وسهيل من النجوم اليماني الجنوبي و... ولا اظن ان واحدا منكم لو قلت له في العراء انا الثريا من النجوم لا اظن احد منكم يعينها انت تعرفها صفها لي كعقود انت صغيره صغيره جدا طيب هل هي مربعه ولا مستديره اي نعم صحيح سهيل اما ترى حيث سهيل طالعه نجم يضيء كالشهاب لامعا اين مكانك نعم شرق جنوب جنوب تماما في الجنوب تماما لكنه لاخر في الذي اخر الصيف في اخر القيض في اخر القيض يعني الان نحن على مقربه من خروجه وما نشاهده الان فانا كل حال نحن نؤمن بان القران ايش كلام الله وان لا يتكلم بكلام هو وصفه بحرف وصوت لكن هل نحن نعرف كيف يتكلم؟ لا لان جميع صفات الله كيفيتها مجهوله لا نعلمها حتى النبي عليه الصلاه والسلام ده يعني شيء مثل كيفيه صفات الله الا ما علم الله عز وجل طيب يعني والدليل والدليل على ذلك ادله متعدده قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما أكد الكلام بالمصطر لينفي ايش احتمال المجال ماذا يقول معتزبا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكريما قرأت قول معنا عجيبا في تفزيل الزمخ شري قال جرحه بمخالب الحكمة لأن الكلمة في اللغة الجرح في سل الله عز وجل جرح موسى تجريح لكن ما هو بالسكين ولا بمحلب الصبر بإيش قالوا بمخالب الحكمة نسو الله العالمين تحريف ظاهر دقيقة آخر ولما جاء موسى لنقاتنا وكلمه ربه أتينا بهذه الآية بعد التي قبلها لان من المحرفين من حرف الايه الاولى لفظا فكان يقرؤها وكلم الله موسى تكليما لماذا يقول كلم الله موسى تكليما ليضع التكليم من موسى الى الله فاتينا بالایه التي بعدها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الان ما ادري سوى شيء اسال المعتزلي عنها ايوب قال وكلم الله قالوا كلمه وافق وكلم ولما جاء موسى و... لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه الان انت تقول ان المكلم هو الله انا لا،, لا،, لا استطيع ان اقول ان المكلم هو موسى لان قال كلمه ربه صريح وفيه ايضا في هذه الايه ولما جاء موسى ميقاته وكلامه ربه رد على الاشاعره من جهه انهم يقولون ان الكلام معنى ان يقوم بالنفس لا يتعلق بالشيء لا يتعلق بالشيء وهذه ايه رد تماما عليهم لانه لان متى حصل الكلام لما جاء موسى فهو كلام حادث بعد ان لم يكن لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرنا أنظر إيه قال لن ترهم محاورة وكون الله تعالى يكلم موسى محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بماذا؟ بمشيئته وليس صفة ثابتة أزالية أبدنية بحيث لا تحدث أبدا وكذلك ما صح في الحديث من حديث أبي هريرة قال الله تعالى قسمت في الصلاة بيني وبين عبد النصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد هل هذا الكلام الآن حادث أو قديم حادث لا شك بعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبد وآية ثالثة وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ناديناه الفاعل من نجيا الله عز وجل والنداء بصوت مرتفع من جانب الطور الايمن الايمن صفه لجانب ولا للطور ل... نعم لجانب لانه ليس هناك طوران الطور واحد لكن له جانبين ايمن وايسر نعم ولهذه فئات اخرى ووعدناكم جانب الطور ايش الايمن فانزل جانبا وانا وانا وانا ولاتيناهم وقربناه نجيا قربناه فجعلنا ننجيه والمناجاة هي الكلام بصوت خفي اذا الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت رافعا احيانا وخفيا احيانا ولا مانع اي شيء يكون نقص اذا قلنا بهذا ثم اي اي مساغ لنا ان نقول ان الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف والله تعالى قد ذكر عن نفسه انه يتكلم بحرف وصوت ونؤمن بانه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لانفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يموت من بعد اسبته اقطر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم هذا بيان لعظمه لعظمه الله عز وجل وكلامه لو كان البحر مدادا لكلمات رب المداد هو ما يكتب به الحبر لانفد البحر قبل ان تنفد كلمات رب سبحان الله البحر على سعتي وكثر في مائه وعمقه ينفط قبل ان تبدا كلمة, كلمه الله لان كما طلع على زوج التائي كما ان فلقه دائم وهو اذا اراد اذا خلق فقد اراد واذا اراد قال كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وقال تعالى ولو انما في الارض من شجر الاقلام اقلام مرفوعه يا اخي بعيش اقلام ما نقدر ارفع اقلام مقدمه مستخدم مستخدم اخ خطا خطا قريما قريما من رفع يديه اينه الله نستعان وين فتريزه يا شيخ الترميز منصور خبر ان اين ان زين صحيح الان ولو ان الذي في الارض من الاشجار اقلام صح فما هنا اسم موصول والكتابه فيها كما تشاهدون متصله ماء ب ا ب ا وهو خلاف القاعده المصطلح عليها الان لان المصطلح عليه الان ان ماء لا تربط ب ان الا اذا كانت في الحصر اما اذا كانت ما اسم موصولا فانها تفك من ال لو كتبنا هذه الايه على حسب الاصلاح اليوم لكانت ان وحدها ايش وما وحده ونظيرها تماما كلما كلما اذا جاءت ما اسم موصولا فانك تفصلها عن كل واذا جاءت كلما اداه شرط فانك نعم تربطها بكل ويقول البحر يمده من بعد حسابته الله اكبر هذه اعظم من الايات الاولى البحر يمده من بعد السبعه اخره اي بزياده الضعف على الاول ها ستر الارض ما نفدت كلمه الله يعني لو جمع جميع ما في الارض من الاشجار وجعلت اقلامه واضيف الى البحر 6 ابر 7 ابر فانه لا كن فتكلمت الله ان الله عزيز حكيم وهذا ادلك على عظم سبع الزوجل وعضى وكثرة مخلوقاته وارادته سبحانه وتعالى كل هذه الالات تدل على اثبات صفة الكلام لله والخلاصه ان اهل السنه والجماعه جعل الله ايكم منهم اماتنا على ذلك يؤمنون بان الله يتكلم هذه واحد وان وان كلامه وصفه لا فعل مثلي وان كلامه بحرف وصوت ثلاثه وان كلامه يكون احيانا بنداء واحيانا بمناجاة والنجاة هو الكلام الرفيع والمناجاة هو الكلام الخفيف كل هذا نؤمن به هناك مذاهب لكلام الله لكن نحن نذكر مذهبين مشروعي الأول مذهب الأشاعرة الثاني مذهب المعتزد اتفق الجميع على أن الكلام الذي هو الحرف الصوت مخلوق مخلوق ولكن قالت الأشعرية إنه عبارة عن كلام الله وقالت ما اعتزله بل هو كلام الله أما الأشعرية فقالوا إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس وأنه لا يتجدد ولا يحفظ ولا يتغير والأمر والنهي اختلف في السورة فقط وهما بمعنى واحدة وكلامه هذا يا غريب كل هذا كل هذا لانه نصر الله عز وجل وسلامه على الجزائر قلوبنا جعلوا مرجع الصفات الى العقل ما هو الى النقل يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عندهم هو العقل اما النقل فلا يعرفون عنه يقولون ما خالف العقل فإننا نسلق فيه أحد أمره إما أن نؤوله وإما أن نفوضه نؤوله يعني نحرفه لكن آتوا بالتأويل تلطيفاً أو نفوضه نقول ما ندري فمثل استوى على العرش يقول هذا ما هو الله ما استوى على العرش حقيقه يجب ان تقول استوى بمعنى استولى او تفوض تقول ما ادري ما ما معناه ثم يقول جماعه ثم يقولون كذبا او جهلا يقولون ان مذهب اهل السنه او ان مذهب السلف هو التفويض السلفي اذا سالته ما معنى السؤال اشكر الله عليك ما معنى وجاء ربك؟ قال الله آمن ما معنى بل عجبتوا ويسفرون العجب الذي أضافه الله نفسك قال الله آلم هذا ما ذنب من؟ مذهب السلف على زعم الأشار فجعلوا السلف جاهلين بالنعاني أسماء الله وصفاته وأن الأسماء والصفات آياتها وأحاديثها كل دها من سياق الكلام الاعجمي عند الرجل العربي الان لو ان احد من الاعاجم جعل يردد كلمات بلسانه وانا لا اعرف لغته فاستفيد او لا لو كرر علي كرر علي مرتين ثلاث استفيد ابدا لو كرر علي مرتين او ثلاث لا ازداد من معناه من معنى كلامه إلا بعدا طيب هم يقولون هكذا يقولون كل صفات الله نصوص نصوصها من قرر والسنه غير معلومه لنا ولا ندري اشماه هذا مذهب من السلف عند الاشاع وقد كذبوا فيما قالوا او ظنوا وجهل ما ما عند السلف المسك الثاني في أفايات السبال وأحديثة عند الأشاعره هو يمشي التحريف الذي يسمونه التأويل وهذا هو الذي يمشون عليه يمشون عليه يقول كلها حرف طبعاً ما يقول حرف هي يقول أولها والتأويل تفسير فيفسد جاء ربك أي جاء أمره جاء أمر يفسرون رحمك الله يقولت متى الآن؟ رحمك الله رحمك الله أرشدني وما معنى رحمك الله؟ أحسن إليك أو أراجبك الرحمة أما أن يكون الله تعالى موصوفاً بالرحمة فهذا مستحيل وألو مجر هذا أني عندي مذهباً الآن في كلام الله المذهب الأول مذهب المعتزل هو مذهب الثاني مذهب الأشائر هو كلاهما كما قررنا وأرجو أن تكونوا هيمتموه كلاهما باطن والصواب أن نقول إن الله يتكلم ما تشاء بما شاء كيف شاء وكلامه بحرف وصوت وأجل ذلك المقرار والسنة ظاهرة وليس لنا أن نتحكم على الله بعقولنا تفسير الدماغ شريكا كشف عليهمها يا للطلبه الذين المجتهدين ان القراءه فيها ما داموا يؤمنوا هكذا الباقي ان تفسير دماغش جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من اعراب وبلاغه وتحليل وغيرها جيد جدا وكل من بعده من من يسلك مسلكه قيام عليه مثل ابو سرور وغريب كل ما اخذ من لكنه في الصفات احدر فانه جيد في سلك الكلام يقودك قياده الراعي للبهيمه العمياء وايش تعمل البهيمه العمياء تعمل تمشي وراء سواء كان وراء جاهلا او انهارا او شاراً. نارا او او شيء لانه جي جي ياخذ بالنق يقول بلاقي البلقيني يقول ان في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم استطع اخذه الا بالمناقيش بكش تعرفون ها ما تعرفون بكش ما عم نقطف شوكه اي عرفت الان طيب هذا المنقاش يعني لا ياخذ الا الشيء الخطير فاحذروه احذروه في باب السفاهه اما غير باب السفاهه فهو جيد وكذا كلامي يا اخي يا فضي يعني كلامي في الاحكام ان ما تبغوا حنفيه والله واحد. نعم شيخ فارخ لكم وقتك زي ما لا حتى انا استخدمت اضحن الكلام شيخ الاسلام قبل القيم في أن القول بأن كلام الله محلوق أنه مطالب من أمره محلوق. نعم. جاء له يأتي مثلاً، أحد يقول أننا نجد شيئاً متفق على المخلوق، يعني يفهم منها أمر أو نحن، مثل الشمس، زوال الشمس يفهم منه دخول وقته. <تصفيق> هذه علامة بارك الله فيك. يقول لهم، هذه علامة، ما أفضل الأمر له. لكن هذه علامة جعلها الشرق بلسان الشرق. إذا زائت الشمس بصلي لكن لو لا نلقى إذا زائت الشمس بصلي هل يكون زوار الشمس سبب للصلاة؟ لا هادي. هم أيضا يقول هذا الكلام القرآن يقول هذا أيضا الشارع جعل علامه على أمر النحو أبدا ما جعل علامه هم, هم يقول ما في أمر نحو كل مخلوق ننزمهم بهذا أو يقول نحو لا ننزمهم بهذا ده هو مو بيحكي الكلمه اللي قالت ان الله خلق طافلا هو ماذا تقول كما خلق ابي على هذا السفر فصار له شجره وايش استفيد منك قل خلق الله هذا الرجل طافلا ما ما في ما في امر ولا نقول لله لا مثلا اذا اذا رايتم قل فمعناها اني ابطل نراكم صوره تقول اي امر مثل الاشاره طيب. ثم ايضا هذا الذي لو فرضنا ان قالنا ان الانسان بذلك الطيب هذا الامر الذي ستنتون به تقولون ايضا انه مخلوق ويكون سلسل في شكله قلنا ان الانسان يقول مخلوق وكره مخلوق نعم ويفهم كلام الامر اللي. لا لا يفهم كلام النطقي من, من نطقي لا لا لكن لو مثلا يجي انسان يصرخ صراخ غير مراقب تفهم شيء الا انك تفهم ان كان هو مثلا اصيب بغاربه او في سقوط تفهم انه من اجل هذا نعم هذا اخر واحد. سؤال ارفع يدك لادي اكتبوا لا انا ارد قدامك هات كان لذلك رفع ايده في الاول ثم لم يرفعها بعد كما نقول ان ان الكريم لنا امرنا ان ننا نعم قال الشعب ثم الكلام هذا يا سؤال وانما اجابه اجابه على اسئله جديده وطالبنا ان نضار ونسمع كيف نرد على اما الاول فانه كلام رجل مشهور هو كلام نصراني لا يعتبر والثاني ما انا كلام ان الكلام لفؤاد يعني ان الكلام الحقيقي المعتبر ما كان ناشئ صادر عن فؤاد في القلب اما كلام المجنون والهادى وما شابه ذلك فهذا ليس بكلام فالقلب يقدر اولا ثم يعبر عنه اللسان لكن هل تقديرات القلب هل تعتبر كلاما لا الى الان ما تكلم رجل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ايش ما لم تعمل او او تتكلم فلما جعل الرسول حديث نفس كلاما فيرد على هذا هذا الموجه الاول انه كلام رجل مستان لا حجه بقوله والثاني انه اراد بكلامه ان الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد اولا ثم نطقه اللسان ثانيا وما ينطق به اللسان, اللسان ليس بكلام والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يتجاوز عن امتي يحدث في انفسها ما لم تعمل او او تتكلم اما قوله تعالى ويقول في انفسه فهنا قيه القول قالوا يقولون في انفسه لولا يعلم ابن الله ما نقول ولو قال ويقولون لولا يعلم الله فهل هذا يعني بالنفس ولا باللسان باللسان نتوكل ونؤمن بان كلمات يхам الكلمات صدقا في الاخبار في الاخبار وعدلا في الاحكام وحسنا في الحديث قال الله تعالى وتم الكلمه ربك صدقا وعدلا وقال وننصق من الله حديثا ونؤمن بان القران الكريم كلام الله تعالى هل هذه كده ومن استقم من حديث بوله ومن احسن من الله وما يثقم الله عقيدا وحديثا طيب طيب وانا وين ابي اعرف كيف هاي تصير من الفليساء كانت هذه الصوره الانسان بقدره ومن ومن اصدق الله الحديث هو فيه ومن احسن الله حديثا الذي لا ومن اصدقنا الحديث فيه ومن احسن, الله؟, ومن أحسن الله حديثا الحديث القوي الذي يقم ومن احسن الله حديثا حكم الصائغ حكم الذي يقم هذا ومن استقروا على حديث بماه مالك بالمالك التيمي وما استقروا بالتمسك هي ومن نصوص القران اثنان فقط هذه فاستقم من الله لا انا وانا اؤيد ايه هو من احسن من الله الحديث بهذا اللفظ تعملوها عشان في حكم النبات لان احنا قلنا هو احسن كلام وعدل الاركان وحسن الحديث طيب نعم ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به زبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منزله روح الخدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ونؤمن بأن الله عز وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وفقه الله ونؤمن بان كلمات اكمل الكلمات صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام وحسنا في الحديث كلمات من كلمه الله عز وجل اكملوا الكلمات بهذا الامن صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فليس في كلام الله عز وجل كذب وليس في, كلم في وليس في كلماته في كلماته جوع وليس في كلماته قبح بل كلماته جل وعلا اكمل الكلمات في كل معاني الكمال ان نظرتا الى السياق وجدته اكمل السياق ان وجدت ان نظرت الى المعنى وجدته اكمل معنى ان نظرت الى التنسيق بين المعاني وجدته احسن تنسيق الى اخر ويقول قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا كلمه عندي مفتوحه داعي. وعندكم كذلك ها هي مفتوحه والسواد انها مفتوحه لان لان فيها قراءه وتمت كلمات ربك كلمه ولا تتطابق كلمات مع كلمه في الرسم الا اذا جعلتها مفتوحه صدقا وعادلا صدقا هذه تمييز وعاملها تمت اي تم صدقها وتم عدلها فما الذي يليق ان وصف الصدق الاخبار والذي يليق ان وصف العادل هي الاحكام اذا صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام وقال تعالى ومن اصدق من الله حديثا من اصدق ومن هذه استفهام والمقصود بها النفي وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان اعظم من النفي المجرد لماذا لان الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي كان المتكلم يقول ان كنت تجد احدا احسن من هذا فبينه لي فقوله من احسن من الله حديثا ابلا مما لو قيل ومن مما لو قيل ولا احد اسقم من الله حديث لان الاستفهام يعني التحدي وقولها من اصدق الصدق يقولون ان معناه الاخبار بما يطابق الواقع ولا خبر يطابق الواقع اكثر من خبر الله عز وجل وفي وسط وفي وسط الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على ان القران كلام الله لان وصف الصدق و... نعم لان وصف الصدق لا ينطبق الا على الخبر فيكون الله تعالى متكلما بالقران خبرا ومتكلما بالقران تشفيعا ونؤمن بان القران الكريم كلام الله تعالى القران الكريم والكرم في القران يشمل كثره الثواب في قراءته وكثه الخيرات في في عمل البيت والحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم هياك وقرائم امواله اي احاصيلها فالقران الكريم وصفه بالكرم لهذه الاثاث الثلاثه الحسن والثاني كذلك الثواب والثالث الخير الكثير الذي يكون بالعمل به واوصاف القران في القران كثيره وقد اجرينا مسابقه عليها في ممر فهل انتم على استعداد ان تتسابقوا فيها الان بدون ان ترجعوا الى ما الى ما سبق يجب معنا ان تذكر اوصاف القران في القران وصفه انه كريم وانه مجيد وانه عظيم وهلم مجد فهل منكم من يستعد لهذه المسابقه نعم بشرط الا يكون له جائزة نعم ان شاء الله طيب طيب اذن ان شاء الله من الان نبدا الى الى مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم نعم نؤمن بانه كلام الله تعالى تكلم به حقيقه والدليل على انه كلام الله قول الله تعالى وان احد من المشتكين استجارك اتاجره حتى يسمع كلام الله فان المراد بكلام الله هنا القران بلا شك وليس ولا يمكن ان يقال ان المراد به كلام الله تعالى الذي يسمع من السماء يسمع هذا هذا المشرق ابدا فان المشرق لا يسمع الا ما نزل من القران ولا يمكن ان يسمع كلام الله من فوق سماك من فوق سبع سماوات ابدا فعلى هذا تكون الايه نصا صريحا في ان هذا القران ايش كلام الله عز وجل نعم تكلم به حقا وليس عباره عن كلامي كما قال ذلك الاشاعره قال ان القران مو كلام الله بل هو عباره عن كلام الله لان الكلام عندهم هو المعنى القائم بنفسه فنقول نحن ان الله تكلم به حقا والقهه الى جبريل فسمعه من الله فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتدليل هذا اما الدليل على انه كلام الله فقد ذكرت لكم وفاتنا ان نذكره في الكتاب ولئن احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله هذا نص صريح اما كونه نزل بجبريل على قلب الرسول فله فدليل قول تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق هذا دليل كونه نزل من عند الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وذكر الله سبحانه وتعالى القلب لأنه وعاء الحفظ وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا فإن هذا المسموع فإن هذا المسموع هتلا يتعدى الاداء اليس كذلك نعم ربما يسمعهم في ادون لكن لا يصل الى قلبه والسماع النافع هو ما وصل الى القلب ولذلك قال نزل بي حقوق الامين على قلبك لان القلب وعاء ايش وعاء الحج ها ترى ابن عواد لماذا قال على قلبك نعم بخلاف ما لو نزل على السم فإن الإنسان قد يسمع الشيء ولكنه لا ينزل إلى قلبه لتكون من المنذرين علام هنا للتعليل وقد كان صلى الله عليه وسلم بنزول هذا القرآن من المنذرين بلسان عربي مبين لسان عربي اي بلغه عربيه مبين فصيح بيين واضح يتبين به المعنى بدون خفاء هذه ايات القران الكريم ومذهب اهل السنه والجماعه رحمهم الله في القران الكريم انه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هكذا كلامهم رحمهم الله ويقول المعنى منه بدأ أي ابتدأ فليس من جبريل ولا من الهواء بل من الله عز وجل بدأ وإليه يعود قالوا إن لها معنيين المعنى الأول وإليه يعود انه يعود اليه في اخر الزمان حيث ينزع من المصاحف والصدور فانه لا تقوم الساعه حتى ينزع هذا القران من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا في فيلا قران ومتى يكون هذا يكون هذا في اخر الزمان اذا اعرض الناس عنه فإن الله تعالى يحمي هذا القرآن من أن يبتل ويكون بين أيدي وناس لا يقيمون له وزنا كما أنه سبحانه وتعالى يسلط على الكعبة في آخر الزمان من يهدمها لأن أهلها أي أهل الكعبة لا يقيمون له وزنا بل المعاصي والكفر والشرك عندها حينئذ وزنا يُسلط عليها هفز فيهتمن بينما لم يسلط عليها صاحب الفيل وعجز ان يصل اليه و اسال الله عليه طير الابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لان الله تعالى يعلم ان ان هذا البيت سوف يبعث فيه رسول وسوف يعمر بطاعه الله اما في اخر الزمان فلا عمران بعد بعد ولذلك يسلط عليها من يهدمها حتى لا يبقى بيت الله عند قوم لا يعتنون به ولا يهتمون به فنزع المصاحف فيازوا القران من المصاحف والصدور كهجم الكعبه اذا كان الناس لا يفهمون راسا بالقران وَرَأَوْنَا فِي مُخالَفَتِهِ بَأْسًا وَصَارَ عِندَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الرُّهْبَةِ وَرُبَّمَا قَالُوا هَذِهِ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِنَّ إِذَنْ يُنسَى يُرْفَعَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَيْهِ يَعُودُ وَقِيلَ الْمَعْنَى وَإِلَيْهِ يَعُودُ وَصْفًا أَي لَهُ وَصْفٌ بِأَنَّ أَحَدًا تَكَلَّمَ بِهِ سِوَى سِوَى مَنْ سِوَى اللَّهِ وَالْمَعْنَيَانِ كِلَاهُمَا صَحِيح ما صار معنى قوله منه بدا اي ان الله هو الذي تكلم به ابتداء والليه يعود لها معناه المعنى الاول يعود اليه في اخر الزمان هنا يرفع من المصاحف والسور والمعنى الثاني يعود اليه وصفا بمعنى انه لا يوصف احد بانه تكلم بالقران الا الله عز وجل ونؤمن بان الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته بقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الصبيب نؤمن بان الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته اما علمه بالصفات فقد اطبقت عليه الامه سنيها وبدعيها قالوا أن الله تعالى علي بصفاته فصفاته أعلى الصفات ولا يمكن أحداً أن يماثله في صفاته إلا أهل التمثير هؤلاء كفاء لا يعدون من أهل ملا وأما العلي بصفاته نعم وأما العلي بذاته فهذا محل النزاع والجدال بين طوائف الامه اهل السنه والجماعه يقولون انه علي بذاته كما هو علي بالصدر واهل البدع انقسموا في ذلك الى قسمين قسم قال انه بكل مكان بذاته في كل مكان إن كنت في المسجد ففو في المسجد إن كنت في المرحاة ففو في المرحاة بذاته انتبه بذاته وقسم آخر على الأكس من ذلك قال لا نوصف بين الله فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا منفس العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم نعم انتبه يقول لا تقل ان الله فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم اين الله ها عدم حتى قال بعض علما لو قيل لك صف العدم لم تصفه باكثر من هذا ولما حضر محمد بن فورك وهو من أئمة المتقلمين إلى محمود بن سباكثكين رحمه الله القائد المشهور تناظم معه في هذا المسكة وقال له بن فورك أنا لا أقول إن الله فوق ولا تحت ولا أمين ولا شمال ولا قال له إن ربك عدم إن ربك عدم اذا لم يكن كذلك ما هو عدم فصار جل الان اهل الزيق يعلو لذاته انقسموا الى ثلاث اي انت والله انا اراد تعامل واراد الله الخارج ها لا لا السؤال إِنَّا كَمْ قَسَمَتْ الْأُمَّةِ فِي عُلُوُّ اللَّهِ بِذَاتِهِ ثَتَقْسَمَ كيف؟ نعم إن الله فوق الصماء بِذَاتِهِ مُنْفَسَمُ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ نعم يعني لا يوصف الله في علو ولا النزول ولا اتصال ولا انفصال ولا شيء بارك الله طيب هذا أقسام الناس في العلو الذاتي أما العلو المعنوي وهو علو الصلاة فإنهم مطبقون عليه ما عدل ممثلة وهؤلاء نرى أنهم كفار لأن كل إنسان يقول إن الله نسب الخلق فهو مكذب لقوله تعالى ليس كمثل شيء وتكذب القرآن كفر انت الوقت الدرس الثالث نعم واللي انت الوقت في العدد حركات اكسر رايت باقي درس طيب نعم نعم, نعم. نعم لالا لان لا يريد جمهور على, على الطالب يقول هل هو ايداته ولا سباب ولما من المعلوم ان ان, إن ترك بدايه احسن لانه قال وهو العدل العظيم وهو قرب عباده ولا غب ذات لكن نظرا الى ان هذا المعنى يعني انه عالم بالثبات فقط يجادل فيه من يجادل ترى بدمز نعم ايش ها والله ان القران خرج في الله او الكلام ما بيخرج من هذا الصحيح والله لو قيل كلام منقطق وقتصرنا عليه والحقيقه أنا, انا الان انا ارى ان الاولى بنا ان لا نتكلم فيما في, في شيء لم نتكلم فيه اصلا اسلم واحسن عرفتوا هذا هو هو الافضل ومن ذلك ما كنا نقول في مساله الحديث القدسي هو الحقيقه وكلمه الله او روى رسول بالمعنى ينبغي ان لا نقول هكذا نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسب لكن اذا سئلنا هل تلحقونه بالقران في الاحكام او لا نقول لا نحققه بالقران لانه لا تعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهاره وكل الحكم التي تنطبق على القران ما تنطبق عليه فانا ارى يعني اخيرا وهو الذي ادعو اليه الان الا نتكلم في مثال المسائل الا بما قال سبحانه لكن اذا اضطررنا لا قلت ان نتكلم فمثلا القاء هل, هل الله جسم ولا غير جسم نعم ماذا تكلم لكن نؤمن بان راسه تعالى باء من الخلقه وان له وجها وان له يدا وان له عينا وانه ينزل ويستوي وعما نقول جسم او غير جسم هذا ما ورد لكن يجب ان نستفصل في المعنى نقول ان اعتبر الجسم ان الشيء المركب من اجزاء يفتقر بعضها الى وقر بعض وينقص في اكبارها مثلا فالله تعالى في هذا المعنى ايه ليس بجسم وينتسب الجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقه به فهذا فهذا جسم لكن ما نطلق لفظ الجسم وبذلك نسلم من ارادات كثيره سواء اراده الشيطان على قلوبنا او اوردها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 ثمانية ثمانية ثمانية صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف